إذ راى نارا فقال لاهلهم كثو اني انست نار لعل لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهُنُودِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخُلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية اكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى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 فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي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 يطغى. قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا رب بِكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَا تُعْذِبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِن رَب بِكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن تَبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إلَيْنَا أَن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 قال علمها عند ربي في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبل وأنزل وأنزل من السماء فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنَ النَّبَاتِ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتغلى فرعون فجمع كيده ثم أتا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 ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المفلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا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 قَالُوا لن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقَضِ مَا أَنْ تَقَاضٍ إِنَّمَا تَقَضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي رَبَّهُ مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها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 وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر عبادي فاضرب لهم طريقا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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن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 فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من رب بكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن ولكن فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي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 قُلْ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إليه ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى فقلنا يا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 ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هذا يفل يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لي حشرتني.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 أَنِّي آلِ نَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَطْفِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَقَوَى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أَوَلَمْ تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا